الحصن الاول الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تكتب وتلفظ لفظا واضحا وترسم في وسط الكلمة اما على الالف او النبرة او الواو أو السطر وتختلف طريقة كتابتها على حسب حركة الحرف السابق سواء كانت مضمومة او مفتوحة او مكسورة او ساكنة والهمزة المتوسطة على الالف مثل سأل والهمزة المتوسطة على الواو سؤال والهمزة المتوسطة على النبرة سئلة والهمزة المتوسطة على الصدر تساءل